ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم انا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل